يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دليل قد بكى دليل قد بكى يا قد بكى مستنجدا مسترهما وبباب قدسك امسكا مستنجدا مسترهما وبباب قدسك امسكا اغفر الهي ضعفهم واستر عيوبا قد حنا اليك اخر من زللي فرار الخائف الوجل إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل إليك أفر من زللي فرار خائف الوجل اليك اجر من ذلبيك را الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل وهذه فاتن تعرف ما تناكر لي وتهديني الى رشدي وتمنعني من زللي وهبلي منك عارفه تعرف ما تناكر لي وتهديني الى رشدي وتمنعني من زللي وتحملني على سنن يامنني من الوجل فأنت دليل من عميت عليه مسالك سبلي وتحملني على سنن إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في بحار والعمل على جدواكما امدي فانقذني من دخلي فانت ملاذ ما تصل وان انت عماد متكلي على جدوى كما تمضي فانقذني من الدخلي فانت ملاذ ما تصل وان انت عماد متكلي والحقني بجنات لنا درجاتها الاولى يا صديق الوفا يمنعنا نضي وعلي اليك افر من جلل اضر الخائف الوجل اليك افر من جلل اضر الخا الوجه لي فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل اليك في الرو من